جنون إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إن متقون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاؤهم مزول كريم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 ذُق إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنتَ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ